أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا ان نخذ تارك فوم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولو إن وعد الله حق فلا تغرنكم, الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده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 وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير قدمت لكم هذه الماده من مجموعه القارئين احمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل